لزمة ارشاب اسكيانه وعمت ابن حرة تشمه ومن الخيام مهضومه طلعت تنادي يمه يا ابني يا جاسم هالوقت حلك العمه ظمه لهاليوم أنا ذاكرتاك با لك تخيب اضنو هز الرمح وتشني يا والدة شجعيلي رايح أنا يا والدة من غير مدقليلي عمي وحيد بكربل المل أظم الحالي انتي وعمتي زياني بلما أغير خوني اوصيت يم اوصيات. يلا يا الفاقدات. يلا يا الفاقدات سمعوا رملا. اوصيت يم اوصيات سمعين لفظ جوابي شبان لان شفتيها ذكري. انا محروم من شم الهوى من دول كل اصحابي عطشاننا يا والدي وقت الشرب ذك